www.goodwayinlife.com منتدى أحلى حياة يقدم لكم انا العبد الذي كسب ذنوبا وصدته الأمان أن يتوب سبحان حينا لا زال فيه خلقا مكيدا والذى تولى لديك سبا الذنوب وصدقت همى الذي كسب ذنوبا وصدته وضحى على سلاته في إحدى المستشفيات وفوق سرير أبيض في غرفة معزولة عن بقية الغرف يدخل عليه الممرضون والممرضات لخفازات تقيلة ومع أنهم يبتسمون في وجهه إلا أنهم يخفون في داخلهم خوفا من الاقتراب منه أكثر إنه ياسر هدى المرض قوى أنهك جسمه بالقروح في كل مكان شوه وجهه الأبيض الجميل لديه القوية أصبحت عاجزة عن كوب بماء نظر إلى ذلك القادم من بعيد كان أحد الدعاة الأخيار ابتسم في وجه ياسر وابتسم له ياسر أيضا قال الداعية طهور يا ياسر إن شاء الله أصبر واحتسب هذا قضاء الله عليك وهي فرصة لك للتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى نظر إليك ياسر نظرة تعني له الكثير ثم أغمض عينيه وبكى فتح عينيه المليئة بالآمان وقال يا شيخ كنت شابا قويا وسيما أتباهى بالقوة وشبابي سلب عقلي الانترنت كنت لا أجد موقع يحمل حرف إس وإي وإكس إلا ودخلت عليه كل موقع جنسي لي فيه يد كل ملف أو صورة لفتاة لا بد وأن أكون قد اطلعت عليه كنت مغترا بحلم الله وستره علي أنا العبد الذي سطرات عليه صحاء فلام يخاف فيها الرقيبا أنا العبد المسيء عصيت سررا فما للآن لا أبد محيبا أنا العبد المسيء عصيت فما للآن لا أبد النحيب وركبت سفينة الحرام وأصبحت أسافر إلى الغانيات من دولة لأخرى وأواعد هاده وأقابل هاده حتى أصابني هذا المرض قالها بصعوبة وهو يبتلع ليقه وشفتاه تفتدفان إنه الإز يا شيخ يا شيخ هكذا خدعت من الشاشة والكريبات ورسائل البلوتوث وا وا وا, وا وها أنا الآن طريح على ثراشي والدي لا يزورني إخوتي لا أشاهدهم إلا مرة في الشهر أمي يا شيخ أمي يا شيخ سكت وبدأ يبكي أمي أحمل الناس قلبا وأرقهم فؤادا طالما احتضنتني تزورني مرة في الأسبوع وهي تنتظر موتي أصدقائي أصدقاء والله يا شيخ والله لم يظن أحد منه منذ علم أنني أصبت بالإذ لكن في قلبي والله يا شيخ أمل كبير ليس في الشفاء ولكن في أن يتوب الله علي يا شيخ بلغ الشراب إذا خرجت من المستشفى بلغ الفتيات بلغ الناس بلغ الناس خارج هذه الغرفة التي سئمتها أنني والله تائب والله تائب والله عائد إلى الله أنا العبد المفرط ضاعم. فلم أرى الشبيبة والمشيبا أنا العبد الغريق بلوج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا أنا العبد الغريق بلوج بحر أصيح لربما ألقى أرجوك يا شيخ يتبرع لي أحدهم ساعة بصحته ساعة واحدة أكون فيها صحيحا وسترون ما سأفعل سأقوم على قدمي وأصل الليل كله أبكي لله أبكي لرب أبكي لمن عصيته كثيرا وكنت لا أبالي به فلعله أن يرحمني يا شيخ أريد أن أضم القرآن إلى صدري إنهم يمنعونني من الإمساك بالمصحف إلا لساعات قليلة أريد أن أرى كعبات يا شيخ أريد أن أؤدي العمراء أريد أن أذهب إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة يا شيخ سجل الأميات هذه أكتبها فوالله أكو صادق فيها خنقته الدموع وظل يبكي قال بعد مدة يا فرحتكم تشمون رائحة الأزهار والأطيار تشمون رائحة الأزهار والأطيار وأنا محروم منها تشاهدون السماء الجميلة وأنا لا أشاهد إلا جزءا صغيرا من نافذة غرفتي هذه يا شيخ والله كنت لا أحب الله كنت لا أحب الصلاة كنت لا أحب أهل الخير والاستقامة كنت لا أحب أصحاب اللحظ لكنني والله الآن أحب الله ورسوله والله إنني أحب الله بصدق ليس لأنني مريض ولكن لأنني علمت أن قلبي لا يحيا إلا بقربه من الله إلا بحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب دينه والله يا شيخ لولا رحمة ربي بي لمت من شدة ما أنا فيه من الألم تأوه ياسر بشدة وهو يقول تبت يا رباه تبت يا رباه العبد سقيم من الخطايا وقد أقبلت أن تمس الطبيب أنا العبد شريد ظلمت نفسي وقد وافيت أنا العبد شريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا أنا العبد الذي كسب ذنوبا وصدته الأمان أن قدمت لكم هذه المادة منتدى احلى حياة www.goodwaylife.com